دعوات مختلفة دعاء المقاصد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الأول والظاهر والباطن والموت لا مانع ما أطيت ولا موضع ما منعت ولا غادر ما قطيت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا أعوذ بك من نار الجحيم يا كريم بحق سورة حالي والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مدرين رحمة للربك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك يا الله يا قديم يا حيب يا قيوم يا فرد يا ودود يا صمد يا من لم دلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحر يا قاضي الحاجات يا نجيب الدعوات يقل حاجتي يا حمان يا ممات يا سلطان بحرمة القرآن وبحرمة محمد صلى الله عليه وسلم لعاء لقراء الحاجتي من حوائجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا رب كل شيء ويا خالق كل شيء ويا آخر كل شيء، يا عالما بكل شيء، إني أسألك بقدرتك التي قذرت بها على كل شيء، همنا كل شيء، وأدخلنا الجنة بلا شيء، ولا تسألنا عن شيء، فأنا لا أملك شيئا من الأشياء، يا قاضي الحاجات، اقل حاجتي بعزتك، وعظمتك ولجفك وكرمك يا كريم وبرحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إله واحد ونحن له مسلمون والحمد لله رب العالمين من قرأ هذا بعد صلاة الصبح مئة مرة وعشرة أيام يحصل ما يريد اللهم يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيين يا غياث المستغيفين توكلت عليك يا رب وفرّلت أمري إليك يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه أجمعين وآله وصحبه أجمعين الطيبين الله كريم إذا خاف من أحد يقرأ هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم يا إله جبرائيل ويا إله ميكائل ويا إله إسرافيل ويا إله أزرائل ويا إله إبراهيم وإسماعيل ويا منزل التورات والإنجيل والزبور والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلهي بحرمة هذه الملائكة الأربعة وبحرمة الرسولين وبحرمة الكتب الأربعة أسألك أن تحفظني من شر فلان من فلان. يقرأ عن الشغائل كثيرا. لا إله إلا الله العليم الحكيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبي يا قيوم. برحمتك الله لا إله إلا هو الحبي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليل العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن الله وملائكته وكتبه ورسله لا مفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وعطانا وفروا لك ربنا وإليك المسيج لا يكلف الله مفسا إلا أجعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين القضي ربنا وانا حرم بنا لا توقت لنا بشيء واقف عنه واجل لنا ورحمنا انت ربنا فانصرنا على القوم الكافرين من قرأ هذا كل يوم 10 مرات شفه له كل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لي وميل لي وجذب لي قلوب عبادك أجمعين من الإنس والجن وجبب لي خواترهم من محبة الدائمة القائمة على الدوام بدوام الليل والنهار وأنت مقلب القلوب والأفصار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار يا معي يا ستار صرمي نصرا عزيزا وافتح لي فتحا مبينا واخذ الأعداء خفلاً كبيرا فدمر ماهم تدبيراً برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء عظيم يقرأ عند الشبائد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبعصمة أميائك وبنر أبليائك وبدوان شهدائك أسألك زيادة في العلم وتوبة قبل الموت وآحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحقه حسيني وأخيه حسن وجده وأبيه وأمه وبنيه خلصني مما أنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وهذا له نفء عظيم يقرأ صداها اللهم تصدق علي بطول العمر وصحة البذل وسلامة الصدر وحزن العافية وساعة الرزق والأمن والفراغ والنجاة من أي الظلمة والوجاهة من الناس والفهم في العلوم والمعارف والقرآن وبقاء الإيمان وحلاوة الإيمان والعافية الشاغلة لجميع أحوالي واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والثبات على دينه إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحمة الله